بوشكيتس ميسيك سمحني راني متعدي الثاني عديه الثالث تبسيه الرابع عديه الثاني مش ممتو جول عصو جول عصو جول عصو. جول جول جول جول جول, جول دين فوتبول جروب بارسلونا سيد مابرقاس في فور مغربة في فور مكبيرة بأيام الهاي فوري هناك وستاذ فيك عاجز امام الاسفان. والبرص يواصل تصيد البرتغاليين. بالثاني الهدف. كيل كولاتو لكيلاتس يا ولد يا ولد يا ولد.